الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد هذا هو الدرس الخامس والثلاثون في دورة القواعد الفقهية الخمس عند الشافعية ونحن الآن مع القاعدة الثانية وهي اليقين, اليقين لا يزال, يزال بالشك أو لا يفع بالشك وقلنا هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد كثيرة ذكرنا بعضها ذكرنا مثل الأصل بقاء كان على كان ثانيا الأصل البراءة البراءة الأصل العدل الأصل العدل الأصل العدل ماذا آخر؟ ماذا آخر؟ الأصل العدل وذكرنا طواعد أخرى بأن الشافعية قالوا الأصل في الأشياء الإباحة, الإباحة. وأدلتهم قوية ودامغة وقالت الأحناف الأصف في الأشياء التحريم الأصف في الأشياء التحريم من قال هذا الأحناف لكن الشافعية قالوا الأصف في الأشياء الإباحة. الإباحة حتى يرد العكس حتى يرد العكس وقلنا بأن حجة الشافعية أقوى لأنهم ذكروا أدلة كثيرة منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على من يطعمه الآيات وذكروا قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات كما ذكروا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآيات ثم ذكرنا أيضا إن الله فرد فرائض فلا تضيعوها ثم ذكرنا حديث آخر الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته, عافيته وذكرنا أيضا بعض القواعد ثم قلنا هذه القاعدة الأم لا أعني الفرعيات ولا أعني البنات بل أعني الأم الأصل بقى ما كان على ما نعم كان فرعية لكن اليقين لا يزال بالشك هي الأم هذه القاعدة لها مستثنيات ومعلوم أنهم يقولون لكل قاعدة استثناءات أو يقولون لكل قاعدة شواذ لكل قاعدة شواذ أو في بعض الأحيان كما يقولون في علم النحو قواعد النحو تشم ولا تفرك تشم ولا تفرك يعني عند الفرك لربما لا يبقى في يدك إلا أشياء معدودة على رؤوس الأصابع على رؤوس الأصابع اليد الواحدة على رؤوس الأصابع اليد الواحدة فمثلاً تاتي الى الممنوع من الصرف عمر لماذا منع من الصرف يقولون العلميه والعدل هذه عدل اي عدل الهاله معدول عن عامل هذه مجرد يعني عند التدقيق ان كل اسم الاسم يكون يشبه الحرف فيبنى فيبنى أو يشبه الفعل فيمنع من الصرف أو لا يشبه للإسم والحرف فيعرب والأصف الأسماء طبعا الإعراب وإلا إلا بعض المبنيات وذلك لكونها أشبهات الحرفة ومن أشبه الشيء يعطى حكمه ومن أشبه الشيء يعطى حكمه والإسم منه معراب ومبني قسمان والاسم منه معرب ومبني لشبهين من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفتقار أسئلة هذه الأسماء التي تبنى لكونها أشبهات الحرف إما في الوضعي وإما في المعنى وإما ثم حتى يقولون بعض الأسماء كالاشاره كالاشاره طبعا الاسم هذا ممنوع من الصرف عفوا مبني لماذا بني مع ان الاصل في الاسماء الإعراب. لماذا بني ولذلك لو جاء الاسم معربا لما لم من جاء على اصله فلا سؤال عليه من على سؤال عليه. لكن اذا بني فلا بد ان نسال لماذا بني وهو معرب ها؟ والاسم الأصفي الإعرام لماذا ما هو السبب فإذا قلنا لشبه يقول اسم إشارة لأنه معلوم أن الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهام الظاهر هو لا يظهر معناه هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة والمبهام هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه وذلك هو الاسم مصول سنة الموصل فيقولون اسم الإشارة أشبه ماذا؟ يقولون أشبه الحرف كان من حق العربي أن طلعه فلم طلعه كما يقولون في عمر ممنوع من الصرف العالمية وماذا آخر؟ ومعلوم أن الإسم الذي يمنع من الصرف لا بد فيه من علتين فرعيتين إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى إلا صغة منتهى الجموع وألف التأنيف وأرف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلتي طيب عمر من صف لماذا؟ وأمثلة كثيرة لو ذهبنا نذكر لكم أمثلة في النح يعني عند الفرك وعند التدقيق والتنقيب والبحث لا يبقى في يدك إلا شيء قليل ولهذا قالوا علل النحو تشم ولا تفرك كما قالوا في غالب القواعد هي أغلبية وليست قطعية كما يقول بعضهم قالوا القواعد من القواطع. القواعد القواتع هذا غيره الصحيح هذا القول بأن القواعد من القواتع غيره صحيح إذن فالأصل أن نقول الأصل في القواعد أن تبقى على الأغلبية الأصل في القواعد على الأغلب على الأصل الغالب ولذلك نقول على الأصل الغالب كما نقول مثلا لاحظ الإسم إذا كان نكرة وأعيد نكرة هل هو عين الأولى أم غير الأولى النكرة أعيدت نكرة والنكرة أعيدت معرفة والمعرفة أعيدت نكرة والمعرفة أعيدت معرفة هذه قاعدة أغلبية مثلا في النح مثلا في النحن. هذا استطراب لمناسبة لأبين لكم على أن القواعد معظمها أغلبية إن القواعد معظمها أغلبية فمثلا يقولون النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى مثلا ابن آج الروم يقول وأقسامه ثلاثة اسم اسم هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة ثم لما أراد أن يذكر علامات الإسم ماذا قال فالإسم نكرة ولا معرفة معرفة إذن فالإسم الأول هو عين الثاني الإسم الله عز وجل يقول, يقول أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة ولا معرفة نكرة. فعصى فرعون الرسول معرفة ولا نكرة معرفة الرسول الأول من هو موسى الرسول الثاني من هو موسى فالنكرة أعيدة معرفة هي عين الأولى كما, كما يقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فالنكرة إذا أعيدت نكرة هي غير الأولى نكرة أعيدت نكرة فهي غير الأولى اليسر الأول هل هو اليسر الثاني لا ولذلك يذكرون حديثا ضعيفا يقولون لن يغلب, العسر لن يغلب العسر يسرين هذا حدث لا يصح ولكن من جهة المعنى وجيه صحيح العسر الأول معرفة والعسر الثاني معرفة هنا أيضا المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى العسر الأول هو العسر الثاني لكن اليسر الأول ليس هو اليسر الثاني فلذلك قالوا زعموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يغنب العسر يسرين يسرين مع أنه ذكر في الآية عسران ويسران قال قالوا لأن العسر جاء معرفة وإن تكرر فهو فهو كم فهو عسر واحد عسر واحد لكن اليسر جاء منكرا لم يقل فإن مع العسر اليسري ان مع العسري اليسري لم يعده معرفة أعاده نكرة فعندنا قاعدة على أن النكرة إذا أعيدت نكرة هل هي عينها أم غيرها غيرها, غيرها. لكن العسري إذا, إذا أعدناه معرفة يعني ذكرناه معرفة ثم ذكرناه مرة ثانية معرفة هل هو هو أم غيره هو هو لذا قال لن يغلب العسر يسرين طيب إذن ناكرة إذا أعيدت ناكرة هل هي عينها أم غيرها؟ ناكرة أعيدت ناكرة هل هي عينها أم غيرها؟ غيرها طيب إذن ماذا نقول في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أيوجد إلهان على مقتر القاعدة أستغفر الله وحاكي الكفر ليس بكافر إله في الدنيا وإله في السماء أيقول هذا عاقل؟ أيقول أي هذا من يوحد ربه إذن كيف نقول هذا على أن الصلة هنا استطالت فماذا نقول وهو الذي في السماء لهن وفي الأرض إله فيكون هنا الإله بمعنى المعبود وهو المعبود في السماء المعبود في الأرض أو نقول بأن هذه القاعدة أغلبية هذه القاعدة أغلبية المهم حتى لا أبعد النجعة هذا محلو ان شاء الله النحل ذكرت هذا لأبين لكم على أن الأصل في القواعد الأصل في القواعد لا تكون قاطعة كما يقولون القواعد من القواطع فلكل قاعدة شواذ كما أن القواعد معظمها أغلبية فلذلك ذكرنا البارحة أن العلماء قالوا اليقين لا يرفع أو لا يزال بالشك إلا في إحدى عشر مسألة ما هي المسألة الأولى الماسح, شكا مسح, شكا الماسح مسح على الخفي على الخفي وشك هل انقضت مدة المسح أم لا كما مسح ونسير أو شك هل مسح في الصفر أم في الحضر ماذا نقول له في المسألتين نقول له وضوءك انتقر اعد الوضوء استأنف الوضوء من جديد هذه المساله الاولى والثانيه المساله الثالثه ما هي اذا احرم المسافر, أحرم المسافر بنية, بنية القصر بنية على اننا قلنا هذه النيه لا محل من الاعراب ثم خلف من لا يدري امام لا يدري هل هو هل هو مقيم ام مسافر ومعلوم ان الاصل على الراجح خلافا لابن حزم ومن قلبه وقد سبق أن قلنا من الحزم ألا نتبع ابن حزم في هذه المسألة أنه يقول بتقصير الصلاة خلف المقيم والصحيح إتمام الصلاة خلف المقيم لكي لا نختلف على الإمام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به كما قال عليه الصلاة والسلام لا تختلف على إمامكم. وكما قال عبد الله بن عباس لما صلى خلف الإمام المقيم صلى أربعا ولما صلى في رحله صلى ركعتين لما قيل له هذا قال تلك سنة أبي القاسم بل عبد الله بن عمر وغيره قال صلاة الصفر ركعتان من خالف السنة كفر وإذا به إذا صلى خلف المقيم يصلي ماذا؟ يصلي ركعتان ركعتين أم أربعا يصلي أربعا وإذا صلى في رحله صلى ركعتين صلى ركعتين عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عثمان يتم قال إن لله وإن إليه يراجعون ثم ذكر أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وكانوا يصلون كام ركعتين ولما حضرت الصلاة صلى خلفه عثمان ركعتين لما قيل له ذلك قال الخلاف شر الخلاف شر هذا لا يعني انه الخلاف الشرعي يجوز له ان يصلي خلفه ركعتين وقالوا يحتمل لاحظ يجلس في الركعتين وينتظر الامام الى ان يسلم فيسلم معه هذا القول الأول والقول الثاني قالوا يحتمل أن يسلم وينصرف وينصرف قياسا على ماذا قياسا على صلاه الخوف وطبعا القياس في العبادات لا يجوز قياسا على لأن القياس لا بد أن يكون هناك أصل يقاس عليه ولا بد أن يكون استوفى كل الأركان هذا كما سياتنا إن شاء الله في أصول الفقه إذن فماذا نقول هذا يحتمل،, يحتمل وطبعا معلوم أن العلماء يقولون محتمل وحتمل سقط به الاستدلال ولكن هذه القاعدة نفسها هذه القاعدة ميتة وجوفاء وبطراء إذا ذكرت هكذا لابد كما كان يقول أحد شيوخنا لابد أن تقيد وأن تذكر مع قيدها وإلا كانت يتيمة وإلا كان لا يجوز الاستدلال بها ما هي؟ محتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل لابد من هذا القيد محتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال قلنا ماذا؟ ناشئا عن الدرين أما أي واحد تختلف معه ويقول لك يحتمل أن هذا الحديث معناه وكذا وكذا ويحتمل ولهذا الإمام الشافعي يقول وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كسانها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال وسقط بها الاستدلال إذن نحن ماذا نقول نقول هناك قواعد كثيرة وكنت قررت داخل السجن أن أجمعها وكنت بدأت فيها قواعد بطراء يعني يأتون بها مجزأة لا تؤدي المهمة من ذلك يقولون كما سيأتينا إن شاء الله يقولون الحرام لا يتعلق بذمتين هذه قاعدة بطراء فلابد من قيدها وإلا لا يجزل استدلال بها الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيره مفهوم هذا؟ طيب. هذه بعض الاستثناءات التي ذكرنا وهي 11 مسألة وبعضها سبقت لأن لعلنا إذا توسعنا وإن شاء الله في الدورة الثانية إذا كنا على قيد الحياة وسنتابع إن شاء الله ونتوسع ونذكر لكم مسائل أخرى هذه مسائل 11 مسألة زاد الإمام النووي وهو شافعي المذهل زاد الإمام النووي مسائل أخرى وينبغي أن تسجل لكي تحفظ وتفهم وزاد الزركشي أيضا وهو مذهبي شافعي المذهب وللأسف توجد الآن في زماننا نبتة كفرت وضللت الزركشي والإمام النووي أما الزركشي فقال كلمة وكفره أحد لا أقول طلبت العلم ولكن خرابت العلم قال بأن الزركشي قبحه الله ولعنه الله بهذه العبارة يدعو عليه بالتقبيح واللعن يعني يلعن الإمام الزركشي والإمام الزركشي لو لم يكن من حسناته إلا النكت لكان يكفيه شرفا عنده كتاب النكت عجيب وقد قرأناه بإذن الله تعالى أكرم الله بقراءته في سجن القنيترة كتاب النكت على ماذا على مقدمة من الصلاح كما أن الحافظ من الحجر النكة أيضا لكنها كتاب دقيق يأتي بنكة عظيمة وله أيضا كتاب ماذا؟ أحكام احكام القرآن علوم القرآن يتعلق بعلوم القرآن ويأتي واحد ولربما لا يبلغ لا عشر معشار علم الزركش لا يبلغ نعل الزركشي ويلعنه ويقبحه نسأل الله السلامة والعافية فهؤلاء للأسف أكلوا اللحم قبل قبل الخبز أكلوا اللحم قبل الخبز بمجرد ما يقرأ رسالة ثم يطلع علينا برسالة ينقلها من هنا وهنا وهنالك ويقول هذه رسالتنا ويلعل ويسب في السلف ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح لماذا لعنه؟ لكونه قال يجب على الإنسان أن يصلي على رسول الله مرة واحدة في العمر وهذا يقول به حتى المالكية يلزمه على هذا أن يلعن المالكية كلهم لأن المالكية عندهم أن هناك أشياء على أننا لا نوافقهم أن هناك أشياء تجب, تجب ينوي بها أداء الواجب هذا معنى ينوي بها أداء الواجب يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في العمر على جهة الوجوب ثم بعد ذلك يبقى السنية وقالوا يستغفر للصحابة على جهة الوجوب وقالوا أيضا ماذا يفعل يستغفر للصحابة قلنا ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الوجوب ويتعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على جهة ويحسبل على جهة الوجوب حسبي الله ويحوقل على جهة الوجوب لا حول ولا قوة إلا لله حتى قالوا تعود بسمالة وحسبلا حلقة شهادة مع الصلاة حمد وشكر ثم تسبح يرام واستغفر الإله ثم كبيري قد أوجبوها مرة في العمر يعني هذه المسائل قالوا تجب مرة في العمر طيب لا نوافقهم لكن لا نلعانهم ولا نقبحهم الذين جاءهم من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولذلك الإمام مالك كفر الروافظ بهذه الآية لأنهم يلعانون أصحاب رسول الله على كل أما الإمام النووي رحمه الله فيقولون عليه بأنه كفر أستغفر الله ويكفرونه ولذلك آمروا بإحراق كتبه كما أمروا بإحراق كتب الفتح يعني الحافظ ابن حجر فتح الباري مع أن الشوكاني المطلب منه أن يشرح البخاري قلم لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني قالوا لو اشرح لنا قلم لا شرح بعد فتح الباري ولكن يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيحي لا هجرة بعد الفتح لأنها صارت صار دارة إسلام أي لا شرح بعد فتح ابن حجر ثم ايضا الشوكاني أمروا بحرق كتبه الصنعاني أمروا بحرق كتبه والنووي أمروا بحرق كتبه والإمام النووي الزاهد الوارع أمروا بحرق كتبه فالمهمة على كله حتى لا نبتعد أكثر فقلنا بأن الإمام النووي الشافعي وقد خدم المذهب استدرك وزاد مسائل أخرى من المسائل التي ذكرنا البارحة ما هي المسائل؟ قلنا 11 مسألة ذكرنا 11 مسألة ثم زاد الإمام النووي المسألة أخرى إما أن تضيف هذه المسائل وتقول هذه المسألة كم؟ 12 مسألة أو أن تقول المسألة الأولى من المسائل التي أضافها الإمام النووي أو استدركها الإمام النووي قال إذا شك الناس في انقضاء الجمعة شك الناس في انقضاء الجمعة يعني الجمعة خلاص فإنهم يصلونها جمعة أم لم قال لا يصلون الجمعة قال بأنه إذا شك الناس في انقضاء الجمعة في انقضاء الجمعة هل تصلى الجمعة يصلون الجمعة أم لا يصلون الجمعة الإمام النووي قال لا يصلون الجمعة وإن كان الأصل بقاء ماذا الأصل ماذا بقاء الوقت بقاء ما كان على ما كان وإن كان الأصل بقاء ما كان على ما كان قال لكنهم إذا شكوا بأن وقت الجمعة خرج وطبعا هذا مذهب الإمام الشافعي وقد ورد أن السلف صلوا الجمعة قبيل العصر قبيل العصر لكن قال الامام النووي قال إذا شكوا في انقضاء الجمعة لا يصلونها جمعة بل يصلونها رباعية يصلونها رباعية طبعا أقول هذا وأنتم تعلمون أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ماذا قال قال على أنهم لا يصلونها جمعة وابن حزم يقول تصلى الجمعة كم تصلى كام ركعتين ولو بدون خطبة ولو بدون خطبة للأسف قلده في هذا كثير من العلماء في زماننا كشيخنا الزمزم رحمه الله تعالى وكبعض الغماريين وكبعض تلامذتهم وكبعض تلامذتهم واستدلوا بحديث الجمعة ركعتان الجمعة ركعتان والصفر ركعتان والعيدان ركعتان ركعتان تمام غير قصر تمام غير قصر على لسان نبيكم طبعا الجمعة ركعتان نحن متفقون الجمعة ركعتان لكن هناك للجمعة كما قال أحمد الغماري يرد على أخيه أو على أخويه رد عليهم بكتاب سماه الحسبة الحسبة بأن صلاة الجمعة لا تنعقد بدون خطبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأسعد بن زرارة قال له اجمع الناس واخطب فيهم اجمع الناس واخطب فيهم لا بد من الجماعة ولا بد من الخطبة إذن لا بد من الجماعة ولا بد من الخطبة والجماعة كمية؟ الخطبة لا بد منها لكن الجماعة كم؟ الجماعة اختلف العلماء والإمام الشوكاني عنده رسالة في الموضوع والصيوط كذلك فمنهم قال يعني استدلوا بحديث وإن ضعفه الضار قطني وابن القيم فقد حسنه الشيخ الألباني الجماعة إثنان فما فوقهما جماعة والحديث له طرق يرتقي إلى درجة الحسن حسن لغيره الحسن لغيره فلذلك قالوا إذا كانوا اثنين ومعهم إمام يخطبوا فيهم جائز أنه ذكروا أكثر من مئة وسبعتاش قرب. كلها في ماذا في الجماعة بكم تحصل الجمعة وبكم تنعاقب الجمعة طبعا المالكي يقال تنعاقب ابتداء بسبعين أو أكثر يعني أردنا أن نبني مسجدا لنقيم فيه الجمعة لابد أن يكون في الحي ما يقارب سبعين أو أكثر وأما إذا وجد, وجد المسجد الجامع فتنعقد باثني عشر رجلا وغيرهم قال بثمانية وغيرهم قال بعشر وغيرهم إلى أن قالوا إثنان فما فوقهما جماعة يعني إثنان أضف إليهما الإمام ثلاثة تنعقد بهما الجماعة وذكروا آثار كثيرة لا دعية لذكرها وقد توسع السيوطي في العدد الذي تنعقد به الجمعة الصحيح لا بد من ماذا من الخطبة والجماعة الجماعة بصرف النظر عما قيل فيه حتى إذا زادوا على الإثنين تنعقد الجمعة طيب هذه الحالة او المسألة الأولى التي ذكر الإمام النووي ما هي المسألة التي ذكر الإمام النووي إذا شك الناس في انقضاء, إنقضاء الجمعة هل, هل يصلوها جمعة أم, لا. أم الصحيح ماذا أصلي. كيف يصلها طيب عندنا أيضا المسألة الثانية التي زاد الشافعية أو الإمام النووي إذا شك المتوضئ هل مسح رأسه أم لا إذا شك المتوضئ يعني توضع ولكنه شك هل مسح هل مسح رأسه أم لا وطبعا أنتم تعلمون أن مسح الرأسي ماذا؟ من فرائض الوضوء من فرائض الوضوء وطبعا أيضا بصرف النظر هل يحصل المسح هكذا بمسح شعر واحدة شعر شعر واحدة وهل يحصل المسح هكذا يعني كلام طويل أيضا ذكروا ثلاثة عشر قولا في المسألة وابن العربي عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة توسع وذكر أقوالا كثيرا وأيضاً هل الباء هنا للإنساق أم لغيره أم للطبعيد؟ فإذا كان للطبعيد يكفي أن يمسع شعارة واحدة وإذا كان للإنساق يكفي أن يلسق ألسقوا يلسق ثم ايضا هل يبدأ من هنا أم يأمر واحدة دفعة واحدة هذه مسائل تتعلق بالفقه ومحلها إن شاء الله الفقه لأن القواعد الفقه هي عمومات وكليات كما أن أصول الفقه عمومات وكليات وان كان بينهما عموم وخصوص من وجهه يجتمعان في شيء ويفطرقان في شيء والفقه جزئيات لأن كل مسألة مسألة لا فيها من دليلين إذنين كل مسألة فقهية أيا كانت لا بد فيها من دليلين إذنين دليل عام ودليل او نقول دليل كلر ودليل جزئي دليل كلر ودليل جزئي يعني الامتثان الأوامر والنواهي لابد فيها من دليلين دليل كلي ودليل جزئي مثلا الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا الوجود هذا دليل كلي ولا دليل جزئي دليل كلي لكن أقيم الصلاة دليل كلي ولا جزئي دليل جزئي فالصلاة مثلا في أدلة كلية وأدلة جزئية الطهارة فيها أدلة كلية وأدلة جزئية الصيام فيها أدلة كلية وأدلة جزئية الزك وهكذا وليقاس ما لم يقال كما يقول ابن مالك وهناك ولي... أشياء أخرى حرفناها يعني إذا شئنا نذكرها كما يقول ابن مالك أيضا ما يعلم جائز وحف ما يعلم جائز يعني هذه مسائل معلومة إذن نرجع ونقول إذا شك المتوضع هل مسح رأسه أم لا؟ وطبعا سيأتينا إن شاء الله أن الشيك قسمه العلماء إلى قسمين وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام وإن كنت أفضل هذه الأقسام الثلاثة تقسيم الشافعية, تقسيم الشافعية. والمالكية قسموه إلى قسمين والأحناف قسموه ايضا إلى ثلاثة أقسام مع نوع يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى طارطا مع المالكية وطارطا مع الشافعيه ولذلك كثير من القواعد الفقهيه او كثير من المسائل الحنفية تشبه القانون الوضعي تشبه القانون الوضعي اقولها وبدون مبالغه يعني في مسائل الربا في البلاد الاوروبيه اجازوها وايضا دفع الاموال للعاهرات يعني والزنفين جائز في البلاد الاوروبيه عند عند الاحناف واشياء من هذا القبيل وأخذوا الكتب سرقة الكتب لمن لا يقرأ فيها عندهم جائز وهكذا المهم لأنها الشيخ يعني اللهم استعان على كل أرجع وأقول إذا شك الإنسان هل مسح رأسه في الوضوء أم لا ماذا هذا قالت الشافعية الأصح أن وضوءه صحيح أن وضوءه صحيح ولا يقال الأصح عدم المسح بل يقال الأصح لأن المسح حاصل لكن شكر شكر الأصل ماذا؟ الأصل عندنا بقاء ما كان على ما كان الأصل عندنا أيضا اليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك وأيضا عندنا هنا الأصح ماذا؟ أنه متوضع أنه متوضع ويظهر أن بعض العلماء قالوا إذا شك ولكن خمسة في على أنه لم يمسح وخمسة وتسعين على أنه مسح قالوا لا شيء عليه وإن كان من باب الخروج من الخلاف قالوا يمسح قالوا يمسح هذه مسألة كم زادها الشافعية؟ الثانية هذه الثانية ما هي؟ اذا ثبت لو سلم لاحظ لو سلم المصلي يعني خرج من صلاته خلاص انتم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قال مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير, التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاه والطهر والطهر التكبير ماذا قالت الحنفية قالوا إذا قال التكبير لم يقول الله اكبر ما قالش مفتاح الصلاة الطهر والطهر الله اكبر قال لك يجوز لإنسان إذا قال الله أفضل قال تنعقد صلاته وهذه تكبيرات أحرام عندهم إذا قال الله أجل قالوا تنعقد ماذا صلاته وإذا قال الله أكرم قالوا تنعقد صلاته إن التكبير هذا فيه تكبير ولا من فيه تكبير قالوا فيه تكبير إيش معنى التكبير التعظيم والإجلال لله عز وجل المنفرد بالكبرياء والعظمتي التي لا تطيقها العقول وقد حصل بأي اسم فيه تعظيم لله فماذا لكن هذا بعيد معلوم أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقي هذا كان واحد عنده عنده نهر الناس يسقون منه لكن عندما يأتي نهر الله يبطل نهر معقل إما أن السيول تأتي, تأتي إلى هذا النار وتجرفه وإما أن الناس لا يلتفتون إلى نهره. كذلك معنى هذا إذا جاء الدليل قال الله قال رسول الله خلاص لا يبقى لقول قائل ماذا ما يقول أمام قول الله وقول رسوله ودائما يقول لكم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدم نصا ولا شخصا. لا تقدم نصلا ولا شخصا قلنا اذا شك التكبير او السلام قالوا ايضا اذا قال فرغ من التشهد وعندهم الصلاه الابراهيميه لا تجب قد تحيات المباركه الطيبات هذه التحيه ديال هذه التحيه ديال قال لك الموصل عاده هو قال انتهينا من الصلاه قال خلاص خرج لأن الشيء مقصود بالتحليل هو الخرج من الصلاة بل أخبث من هذا قالوا لو خرج منه ريح لكانت صلاته صحيحة لأنه تحلل وخرج من الصلاة تحلل وخرج من الصلاة المهم دعوا هذه المسألة في الفقه إذا صلى, صلى ولكنه يعني سلم من صلاته ثم شكه هل صلى ثلاثا أم أربعا سبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الدروس الماضية ماذا قال؟ قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرات فإذا أراد أن يقيم الصلاة يعني أدبر وله ضرات ثم يأتيه ويقول لو أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى أركعطين أم ثلاثا أم أربعة فمن فعل ذلك فليبني على ماذا فليستيقن فليبني على اليقين ثم يقول مثلا ثلاثة أم أربعة إذن هي ثلاثة لأنه المتيقن اليقين ثم يسلم ويركع ركعطين بعد السلام لكن الشافعية عندما هذه المسألة يستثنوها من قاعدة اليقين لا يزال بالشك يعني سلم وخرج من صلاته ثم شك وخرج من الصلاة شك أصلى ركعتين أصلى أربعا أم ثلاثا قال الأصح أن صلاته مضت على الصحة الأصح أن صلاته مضت على الصحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال العكس والمالكيات أيضًا قالوا الصحيح إنه يبني على ماذا؟ على اليقين ويبني على الأقمن مثلا إجعلها ثلاثة ويأتي بماذا؟ بالرابعة ويأتي بالرابعة ثم يسجد بعد ذلك ماذا؟ بعد السلام وهناك قول يقول قبل السلام وسبق أنبينا من يقول قبل السلام ومن يقول بعد السلام ومن قال بأنه يصلي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يسجد ما ورد عن الإنسان قبل السلام. يفعله. وما ورد بعد السلام. يفعله. والبعض قال. قبل السلام. يعني حالات معدودة. والباقي كله بعد السلام. والبعض قال. كله بعد السلام. لأن بعد السلام. يصيب محلا. يصيب محلا. لا سجود إلا بعد السلام. كل سجود, كل سجود بعد السلام. وصحة بهذا حديث. قالوا أنه بعد السلام يصيب محله حتى لو نسي مدة وحتى قالت المالكية واستدركي البعدي ولو من بعد عام واستدركي البعدي ولو من بعد عام فقالوا إذن هنا ماذا يفعل بعد السلام أو السلام هناك من قال قبل واستدلوا بقصتي ذي اليدين اسمه ماذا؟ الخرباق الخرباق يعني القصة المعروفة واستدلوا بأشياء كثيرة المهم الشافعية عندهم هنا على ان الإنسان إذا سلم خارج من صلاته وشك أصلا ثلاثا أم أربعا قالوا الأصح نقول بأن صلاته صحيحة قد مضت. قد مضت والصحيح ان شاء الله أن يبني على اليقين أن يبني على اليقين ثم يسجد بعد السلام وطبعا سبق لنا هذا المسترح الفقه عند الله المالكية نقزابو نقزابو النون النقص عنده القاف القبلي الزي زيادة عنده الباع البعدي نقزابو تعلم هذا النون نقزابو اكتبها تعرفه وانت تنظر الي نقزابو النون ايش معناه النقص اذا كان عندك النقص ما, ما عليك عليك القاف القاف ايش معناه القبلي الزي إيش معنى؟ زيادة. زيادة إذا عندك زيادة في الصلاة عليك؟ البع البع البعدي البعدي وإذا الوردة بفهمت كتشوف فيها نقزب مفهوم هذا؟ إذن هذه الصورة كم؟ صورة ثالثة صورة ثالثة ماذا؟ النووي ذكرها النووي زاد الصورة الرابعة النووي أيضا إذا ادعى الغاصب نحن الغاصب ادعى تلف المغصوب الغاصب الدعاء تلف المغصوب سبقا بينا هذا ولكن هنا استثناء سبقا قلنا بأن الإنسان الذي ضمن شيئا الأمين طبعا نتكلم عن الأمين وضع منه أعطيته شيئا وضع وطبعا هو أمين لكنه ضع لم يفرط وضع هل يضمن؟ لا يضمن لكنه إذا فرت يضمن أعطاه سيارة وإذا به أعطاه للأولاد لأولادي يضمن ثم ضعت يضمن يضمن كذلك هنا الغاصب هل يصدق أم لا قالوا الصحيح يصدق مع يمينه ببينة إذا لم تكن هناك بينة يصدق مع يمينه إذا قال والله وإذا عجز عن إقامة البينة وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كمسياتي في الأربعين ماذا قال البينة على المدعي واليمين, واليمين علاما أنكر, أنكر طيب هو لم ينكر هو لم ينكر ولكنه أقصى وبعضهم قال إذا لم تكن له البينة فمن يصدق آنذاك يصدق المالك يصدق المالك يقول لا أنا أعطيته كذا وكذا لماذا لأن الأصل ماذا البقاء لأن الأصل البقاء إذن نحن للأسف يعني في كثير من الأشياء آآ نعيش فوضى حيس بيس الأصل البقاء إذن هذه أشياء أربعة ذكرها من نو. الإمام النووي ذيل عليها المسائل التي سبقت البارحة في الدرس أو وزاد الزركشي الزركشي أيضا وهو وهو ماذا؟ شافع. هو شافع المذال زاد مسألة الهرة سؤر الهرة مسألة سؤر الهرة وطبعاً مسألة الآثار عندنا فيها دروس مسجلة يعني صوت وصورة وفيها أيضاً صوت فقط كان صوت وصورة وكان صوت فقط يعني في الفقه المالكي المالكي وقد وصلنا كم درس؟ سبعة, سبعة. يعني في المسائل التي تتعلق بماذا؟ وأما قلنا ذكرنا الكلب بأنه ماذا؟ بأن سؤره نجس على الراجح والمالكية قالوا ليس نجس لاحظوا ماذا قالت المالكية إذا ولغ الكلب في الإناء يكره الوضوء في ماذا؟ فيه فقط هذا الماء يكره الوضوء فيه هذا متى يكره عندهم ليس على الاطلاق. إذا وجد الماء عندنا مثلا إناء فيه ماء لم يُشرب فيه أحد لا كلب ولا هر ولا يحزن وعندنا إناء شرب فيه الكلب ولغ فيه الكلب إذن بما أن عندنا إناء فيه ماء فهذا الإناء يكره لوضع به لكن إذا لم يكن هناك ماء لم يُشرب فيه فهذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر ولا حرش هذا عندما قال بيحط الإمام مالك لأن الإمام مالك يرى أن الكلب ليس نجيسا وطبعا الإمام مالك لعل الحديث لم يصله أو وصله ولكن أوله تأويلا يعني باجتعاده أو لم يصل عنده فلذلك قالوا ماذا استدلوا أحدهم استدلوا بأدلة يعني كمثل قضية الكلب الصياد الاستياد وكلب الماشية وكلب الحراسة وأجازوا بيعها من أجل هذا وأيضا استدلوا على تفصيل منهم قال يعني ثمن الكلب وحلوان الكاهن يعني حرام لا يجوز قالوا إلا نستثنية وقالوا بأن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد النبوي وتبول واستدلوا بأشياء أخرى واستدلوا بأشياء أخرى إذن على كل فنقول لاحظوا نقول الصحيح أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يحرم الاغتسال به أو التوضع به أو استعماله في ماذا؟ في العادة لا, لا للعادة ولا العبادة بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقسله كان سبعا أولاهن بالطراب بل ورد أن بعض بعضهم أسلم عندما دكتور يقال بأنه أمريكي عندما أخذ كلبا وأعطاه ماء وشرب في الإناء وبقيت بقية وجاء بالمجهار الدقيق ورأى أن ما بقية يحتوي على أفرز إفرازات خطيرة, خطيرة ثم ماذا فعل؟ يعني اعطاها لشخص اراد أن يشرب وصلت إلى ماذا الى شفتيه فانتفخت الشفتين فانتفخت الشفتان ف ماذا فعل اتى بابره واستخرج الدماء ووضعها في المجهار الدقيق فراى انها تحتوي على ديدان لا ترى بالعين وإنما ترى بماذا؟ بالمجهار الدقيق فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد أصول الله بل يقال إنه قام بغسل الإناء بالصابون ولما غسل الإناء بالصابون بقي في الإناء بقي من بقايا ماذا؟ الديدان والميكروبات بل كانت تتوالد فلما غسله بالطراب ماتت وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهواء وأمثل من هذا كثير جدا فالمهم الصحيح أن الكلب وشعره والي إذا كان اللسان أنظف شيء في الإنسان وفي البشر وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبعان إذن على نجاسته فكيف بشعره فكيف بكذا فكيف إلى آخره لكن يبقى الهر الهر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات والصحابي الذي يعني أمال الإناء فنظر إليه فقال ما لك؟ قال رأيت رسول الله يفعل هذا وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافة لكن ورد أثر يقول فيه أبو هريرة إذا ولغ الهر في إناء غسل مرة هذا الأثر صحيح إذا ولغ الهر في إناء غسل مرة إذن لماذا؟ إذا ولغ قالوا لأن الأصلة نجاسة فمي الهر الأصل نجاسة فمي الهر لأن الهر أو الهر يأكل العذرة ويأكل النجاسة ويأكل لكن لماذا قالوا بالطهرة قال لإحتمال ولوغها في ماء كثير فزال عين النجاسة وأثر النجاسة ثم زادوا أيضا بأن من عادتها أنها تزيل النجاسة تنظف النجاسة فلذلك حمل على ماذا؟ على الطهارة وما قاله الإمام النووي من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ إزالة ما ربما علق في فمها ربما علق في فمها ولهذا قلت مما قلت يعني بيت بيتان يعني في قصيدة طويلة لفت الامتباه إلى أقسام المياه فذكرت هنا بيتين يعني شاهد شاهدهم بيتان وصعر هره ليس ذا نجاسة ويجوز وصعر هره ليس ذا نجاسة وصعر هره ليس دون جاسة فهي من الطواف بالفراسة فهي من الطواف بالفراسة ورغم ذا قد صح أن الهرة ورغم ذا قد صح أن الهرة إذا ولغ في الصحن يغسى المرة إذا ولغ الصحن يغسل مرة أشرت إلى أثري أبي هريرة رضي الله عنه من يعيد البيتين وسؤر وسؤر هرة ليس ذا نجاسة فأقول ليس ذا نجاسة أفضل وسؤر ليس ذا نجاسة وسؤر هرة وسؤر ليس ذا فهي من الطواف بالفراسة بالفراسة, بالفراسة نعم ورغم ذا قد صح ان الهره اذا ولغ ان الهره بها السكت اذا ولغ في الصحن يولغ اذا ول ب سكون الغين الصحن يوصل مره اه يوصل مره اذا هذه المسائل التي زادها الزركة. الزركشي على ما ذكره الامام النووي وزاد ايضا مساله ثانيه ما هي هذه مساله أذكرها لماذا؟ لأنها ربما تحدث ويكون الحكم معروفا قالوا من رأى آمنيا في ثوبه أو فراشه من رأى آمنيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره لابد من هذا القيد لا ينام فيه غيره اما اذا كان فراشه ينام فيه كل من هب ودب هذا شيء اخر الان افهموني بهذا القيد من راى منيا في ثوبه او في فراشه لا يغتد بهذا القيد, القيد. ينام فيه غيره زيد قيد اخر ولم يذكر احتلاما ولم يذكر احتلاما لزمه ماذا لازمه الغسل في الأصل لازمه الغسل في الأصل مع أن الأصل عدمه وسبقا قلنا يغسل من آخر نوم يذكر من آخر نومة نامها يعيد الصلاة يعيد الصلاة من آخر نومة نامها إذا رأى الماء ولربما هو موجود هناك من سنين ولكن بقي الأفع فهنا قالوا والعصل في أن هذا الفراش لا ينام فيه غيره قال ماذا يفعلون يغتسل ويعني ينظر إلى لا, ي... لا يذكر احتلام قالوا ينظر آخرة نومة نامها فيغتسل ويعيد أه؟ ماذا يعيد الصلاة أيضا زاد الصورة الثالثة يعني استثناها من شك بعد صوم صوم يوم من الكفار من شك يعني بعد صوم يوم من الكفار هل نوى ثم هل يؤثر هذا أم لا يؤثر على الصوم مع أن الأصل عدم والنية إذن هو صام يوم من الكفارة طبعاً أن الكفارة الكفارة إما أن تكون كفارة مغلظة أو خفيفة خفيفة كفارة يامين طبعاً وكفارة إيش؟ الحج اللي ما عندوش الهدم هذه تسمى كفارة خفيفة والباقي فر مغلظه وغالب ما تكون لكبيره من الكبائر اذا لمعصيه هنا يعني صام هذا اليوم ولكن شك هل نوى لا قال الاصح صومه صحيح الاصح صومه صحيح وقال بعضهم ويمكنوا أن ينوي بالنهار وطبعا أنتم تعلمون أن المالكياء قالوا إذا نوى بالنهار بطل صومه وهناك واحد من المالكيين معروف أنهم يقولون يحكي الأقوال الضعيفة من هو؟ من عرفة ويحكون أيضا بن حبيب قالوا بأن هؤلاء معروفين أنهم كنكروا الأقوال الضعيفة مع أن حبيب مقصود بأقوال الضعيفة يعني السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن حبيب وتصحه صوم عاشراء بنية من النهار هذه نافلة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة من طعام قالت لا قال إذن أنا صائم ثم دخل هذا من طعام قال أهدية تصدق على بلنا قال هي لها صدقة ولنا هدية آتي كنت صائما وأكل ومرة واحد عزم الرسول وبعض الصحابة وكانوا متطوعين صائمين فبعضهم قال دعا وبرك ورفض أن يأكل فقال النصائب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما وقد تكلف أو كلف لكم أخوكم ثم قال المتطوع أمير نفسه الملك يقال إذا كان غي نافلة صيب نافلة ثم أكل قالوا لابد من ماذا من حرمطي اليوم إذن عليه ماذا القضاء والكفار هذا البروسي, البروسي دي اسبانيوم والصحيح أنه حر إما أن يدعو لمن عزمه وإما أن يأكل أن المتطوع هو حر أمير نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه طيب كما مسألة زادها الزركشي قلنا ثلاثة الرابعة يقول الإمام الزركشي من عليه فائته لاحظوا عندما نقول هنا فائتة سواء كانت الصلاة أو الصيام وغالبنا نحن نجعلها للصلاة أو الزكا فائتة وشكة في قضائها من عليه فائتة وشك في قضائها ومعلوم أن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا, إلا بالأداء حسنتم لا تبرأ ذمته إلا بالأداء, إلا بالأداء. مثلا الرجل عليه الزكا ثم لم يخرجها ثم أيضا هذا الواجب يتقرر في ذمته وتبقى ذمته ماذا؟ ذمته مشغولة, مشغولة بماذا تبرأ؟ بالآداء بالآدأ طيب الأصل أن الذمام فارغة لكن بما أنه فيه مصاب وفيها مرور الحول تبقى في عنقه جاء, جاء العام الثاني والعام الثالث تبقى في عنقه نقول له من تقرر في ذمة الواجب فلا تبرأ ذمته الرجل أقسم أن لا يكلم فلانا وما ينبغي أو أقسم لا يدخل إلى فلان ودخل ماذا عليه كفارة يمين طيب هل هذه الكفارة تسقط بالتقادم كالقواني الوضعية لا من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء البر إن فعلت لا فعلت لا إن لم أفعل حنث إذن تبقى في ذمته العشاء يؤذن وناقف هنا إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين وقد سمعنا أن وزير الدفاع بسوريا راح مات إلى جهنم إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يتبعه بقاته وليس الأسد وبشار من باب فبشرهم بعذاب ناليم نسأل الله عز وجل أن يحرقه بناره كما نسأله تعالى أن يدك الأرض من تحت قدمه كما نسأله تعالى أن يجمد الدم في عنقه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسمعنا قريبا ما يصر المسلمين جميعا وأن ينصر الإسلام والمجاهدين لإعلاء كلمة الله في كل مكان آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته